بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِذَا يَرَوْا آيَتَيْنِ يُعْرِضُونَ وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ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 122-ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر 124-إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوق نجيناهم بسحر 125-نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر من عندنا كذلك نجزي من شكر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 في الدبر أم يقولون نحن جميعا تصير سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أداه وأمر إن المجرمين في ظلال وسعه يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوق مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر